لفضيله يشاء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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرورة ربّه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَلَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ الليل سَاجِدًا وَقَائِمًا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 هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون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 فسوفتعلمون من يأتيه عذاب يخزه وَيَحِلُّ عليه ويحل عليه عذاب مقيم.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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا لا يمسهم السوء ولا يحبون ذَلُونَ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شيء وهو عَلَى كُلِّ شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تأمرون ادؤ الجاهلون ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك